عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا فيقول لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك أما دليل ذلك من الإجماع فلقد أجمعت الأمة على ثبوت الميزان يوم القيامة لوزن أعمال العباد عباد الله وجاء لفظ الميزان مفردا وجمعا كقوله تعالى ونضع الموازين القص وقوله والوزن يومئذ الحق وكقوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان فكيف نجمع ونوفق بين الجمع والإفراد قال ابن عثيمين رحمه الله إنها جمعت باعتبار الموزون حيث أنه متعدد وأثردت باعتبار أن الميزان واحد وقوله ثقيلتان في الميزان أي في الوزن